اور يرن عليهم ولله بسم الله الرحمن الرحيم لا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 وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي قلق جديد بل هم لقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ولك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو شرَى إلى المُجَرِّمُنَ لَا كِسُرُؤُسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ مِن رَّبَنَا أَبِلْصَرْنَا وَسَبِرْنَا فَرَجْنَا نَعْمَ الْصَالِحَنَ إِنَّا مُقِنُونٌ وَلَوْ شَيْئَنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاها وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْ إِلَى أَمْلَأَ النَّجَهَنَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نسيت بلقاء هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها قروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كفا كَانَ فَاسِقًا لا يستأون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المؤونز لما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤههم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم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 إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية اللقاء وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منه صبروا وكانوا بآياتنا يقنون إن رَبَّكَ ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْهُمْ قَبْلِهِمْ إِلَى من الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِلِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَايَسْمَعُونَ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 ذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُظْرُونَ فَأَعِظْ عَنْهُمْ وَاتَّقِرْ إِنَّهُنَّ كَظِرُونَ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ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 من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا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 نظرة سرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوبها تذليلا ويطاف عليهم بأنيت من فضة وأثواب كانت قوارير قوارير من فضة قد دروها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سنسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لولؤا منثورا وإذا رأيت تنم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر استبرقا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 تبديلا إن هذه تذكره فمن شاء تخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علي من حكين يدخل من يشاء في رحمتي والظالمين أعد لهم عذابا أليما